أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب الحميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءهم والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يرلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض بآيات لقوم يتقون إن إن الذين لا يرجون لقاءنا غرضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو أدلوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طضيانهم يغمهون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 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء وان اتي بقران من غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقائي نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي إن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 أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرفون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 من المنتظرين وإذا أذقن لس رحمة من بعد ضرا أمستهم إذا لهم مك في آياتنا قل الله أسره مكرا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 جاء التاريخ ناصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم وحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَسَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس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 ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم لما نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَلِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسفوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده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 إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ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 يستمعون إليك أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يعنظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عذوهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم ما الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء سولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر وَلَا نَفْعَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْل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 ما إذا ما وقع آمَنت به الآن وَقَدْ كُنْتُ بِهِ تَسْتَعْجِلُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَدٌ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي لَحَافِظٌ وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم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 هو يحيي ويومي وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من رب بكم وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون والا رايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون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 فقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء 116. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 117. الذين آمنوا وكانوا يتقون 118. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من سموات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الله وإنهم إلا يخرشون.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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اتَّقُونُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْلُوَكُمْ تَارًا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاء فوأغرق الذين كذبوا بآياتنا فاظر كيف كان عقبة المذرين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 وَمِنْ عِنْدِنَا قَوْلُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض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 سألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيرطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحفق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلوا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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرغا وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نندجك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإنك كثير من الناس عن آياتنا لغافلون، ولقد بوا أن بني إسرائيل.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 فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرون لاذبا الأليم فلو ل كانت قرية آمنة فنفرها إيمانها إلا قوم يونسalem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 أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل العجس على الذين لا يعقلون أَوَلَمْ نُذِرُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ قَوْمًا لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر خد 119. يحكم الله وهو خير الخاكمين